الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المجتمع ا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ل لله على آدم سيدي ولدي آدم أجمعين إمام المتقين وحبيب رب أ م إمام م ع ي ن ا ل ق ي وحبيب ن رب ا ا ل ل ع ي المحجلين ن وقائد الغر ا ل م ب و ث بخير دين الهادي المستقيم صراط الله إلى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 رضي الله عنهما وانكشف شيء من الضيم الذي كان ب م ك ة وبعض المهاجرين ممن هاجر إ ل ى ا ل ح ب ش ة فيها في هذه السنين ا ل م ق ب ل ة رجع منهم ثلاثين وقلنا أ ن الذين هاجروا إ ل ى ا ل ح ب ش ة في ا ل أ و ل نيف وثمانين رجل وهؤلاء م ك س منهم أ غ ل ب ه م وجاءوا بعد فتح خيبر مع جعفر رضي الله عنهم و أ م ا البقيه الذين عادوا وعلى راسهم عثمان رضي الله عنه والزبيب ومصعب و م ج م و ع ة من من هاجر رجعوا إ ل ى م ك ة لكن هذا بعد ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة في أ و ل ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة السنة السابعة في محرم من السنة السابعة وقعت وقائع وحصلت أ ح د ا ث تعتبر من أ ه م أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ومنها أ ن قريش جن جنونها لما ر أ و ا أ ن ا ل ص ح ا ب ة صاروا في منعه, وأننا في منعة وان ع و أ ن عدد المسلمين في ا ل ز ي ا د و أ ن الكثير منهم قد لحق ب ا ل ح ب ش ة فقررت قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدوا العزم على هذا فسمع أ ب و طالب بهذا فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب وتوافقوا على منعه وعلى حمايته و ا ل ز و د والدفاع عنه و أ د خ ل و ه في شعبهم في محرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة ولما ر أ ت قريش هذه المنعه قرروا م ق ا ط ع ة بني هاشم حتى يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوهم ل أ ن ه م كما سمعتم من قبل وتابعتم كانت قريش ترسل الوفود ل أ ب ي طالب وكانوا يراعون سنه ومكانته و أ ن ه على دينهم فكان أ ب و طالب يردهم ردا جميلا عندها توافقت قريش واجتمع قريش ومعهم ك ن ا ن ة قريش و ك ن ا ن ة و ك ن ا ن ة في النسب بعد قريش إ ن الله اصطفى ك ن ا ن ة من ولد إ س م ا ع ي ل واصطفى قريشا من ك ن ا ن ة فكنانه ة م م عندهم السلام ع ن نسب ولكنهم ا ل أ ب ع د نسبا فاجتمعوا في موضع ا ل آ ن هو مسجد الخيف في منى ي حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداعي يجتر القديمة لما س أ ل و ه قالوا أ ي ن نلتقي قال عند خيف بني ك ن ا ن ة حيث تقاسموا على الكفر اجتمعت قريش وكتبوا و ث ي ق ة ج ا ئ ر ة و ظ ا ل م ة اختلف اهل السير في الذي كتبها قيل ك ت ب ه ان م ص و ر الذي كتبها منصور ابن ع ك ر م ة ورجح ابن القيم أ ن ه بغير بن عامر بن هاشم من بني ع ب د ا ل ل ر والذي كتبها شلت بعض أ ص ا ب ع ه و ت و ا س ق و ا على مقاطعه بني هاشم حتى يسلموهم ر س ولم الله الله صلى الله عليه ل و س وتواتق بن هاشم بن مؤمنهم على إ يخرج م وكافرهم على حمية ألا يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ا ألا الله الله ن رسول عليه على صلى ي منهم ولم يشد إ ل ا من استحكم عداؤه للدين أ ب و لهب و الوحيد الذي كان مع قريش وحاصروهم في الشعب ثلاث سنوات كانت من أصعب مراحل ا ل س ي ر ة من حيث الابتلاء ومن حيث ما وقع فيها حتى أ ن ورد في البخاري أ ن ه م أ ك ل و ا الخبط والخبط هو ورق الطلح ولكنه يسمى خبط ل أ ن ه م يخبطونه بالعطاء فتتساقط وتتحاسى الاوراق ورق وكانوا ي أ ك ل و ن هذا الخبط حتى تشققت ا ل أ ش د ا ق ويقول سعد ابن أ ب ي وقاص رضي الله عنه أ ن ه في ل ي ل ة من الليالي خرج يبول ف إ ذ ا به يسمع ق ع ق ع ة تحت البول فكشف عنها ف إ ذ ا هي ق ط ع ة جلد لبعير ف أ خ ذ ه ا وغسلها بالماء و أ ذ ا ح البول عنها ثم أ م د غ ي ه ا وتقوى بها ث ل ا ث ة أ ي ايام م أ عصيبة تعتبر من أفعب أيام السيرة من وكثير من الناس يعني لا يكاد يتصور هذه الوقائع ا ل ع ظ ي م ة ذ ل ك ل أ ن ه في منعه أ ي ن ي وكان الآن مبسوط ما بتخيل مدى خطورة هذا الأمر بتخيل مبسوط مدى خطورة و أ ب و طالب في أ و ل الليل يضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه هو وفي و آ خ ر الليل يحوله من مكانه خ ش ي ة أ ن يقتل يعني كان أ و ل الليل ن ا د ي عليه ويقول تعال ويجعله على فراشه ف إ ذ ا ذهب أ و ل الليل وانتصف و الليل ن ت ص ف ا وذهب أ و ل ه كان ي أ خ ذ ه ويحوله إ ل ى مكان, مكان ثاني هذا لم يمر أ و لم يكن مجرد شهر أ و شهور ع ا ب ر ة كان ثلاث سنوات ك ا م ل ة من محرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة إ ل ى ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة تقريبا في رجب منها أ و في أ و ل ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة استمر الوضع هكذا وكانت قريش ق ا ط ع ة بن هاشم جميعهم إ ل ا أ ب ا لهب قاطعوهم في طعام وشراب وزواج حتى كان الرجل منهم يريد أ ن يشتري بماله فلا ي ب ع له مقاطعه مقاطعه ص ع ب ة ثم إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يشتروا من التجار الذين ي أ ت و ا من خارج م ك ة كان أ ب و لهب ي أ ت ي ويقول للتجار غالوا على محمد و أ ص ح ا ب ه ومن معه ولن تخسروا س أ ع ط ي ك م أ غ ل ى ما تريدون فكانوا يمنعونه حتى من الشراء برمالهم من غير أهل أ مكة مرت ي اهل م عطيبة يعني ي ا ا شك صعبة تخيل أ ق و مكه يعيشون يا أخي ي والله قد و ن المؤمن ل دافع يدل يستفاد الكافر هذا يدل على أن الحمية الحمية منها كالخيري على صعبة وعلى لكن أن أن ح م ي ة ف ع ب ة المؤمن هذا مؤمن ثم أ ر ا د الله عز وجل لهذه ا ل ص ح ي ف ة ا ل ظ ا ل م ة ا ل ج ا ئ ر ة أ ن تلقب ونقضها عن أ ن هشام بن عمرو وهشام بن عمرو هذا من بني لؤي بن غالب هو من أ ب ن ا ء ع م و م ة أ ب ي ع ب ي د بن الجراح وشام هذا كان نضلا ب ن هاشم ل أ ن ه هاشم ولد أ و ل ا د ذكرناهم عبد المطلب و ن ض ل وطيفي فنضلا ب ن هاشم وذيل بني من المحاصرين من هم من بني هاشم نظل بن هاشم كان ابن أ خ لهشام بن عمرو من بني لؤي ا بن غالب العامري كان ابن أ خ ي ه ل أ م ه كان ابنا ل أ خ ي ه ل أ م ه يعني نظل يكون عمه لكن ما شقيق من ليس بشقيق أ ب ي ه و إ ن م ا أ خ و ابن أ م ه فتحرك وكان هو الوحيد ا ل م و ا ط ل ومعه ق ل ة لبني هاشم كان يحمل إ ل ي ه م ا ل أ ق و ا ت و ا ل أ ر ز ا ق في جنح الليل هاشم هذا ا بن عمرو بن ربيعه ذهب إ ل ى زهير بن أ ب ي أ م ي ة ا بن ا ل م غ ي ر ة ا ل م غ ز و م ي وهذا من أ ه ل أ ب ي جهل لكن أ م ه عاكس ت بنت عبد المطلب ن هاشم ي ك و ن ل ز ه ي ر ش ن و أ خ و ا ل ه فعير هاشم زهيرا ي قال ب ل لزهير أ خ و ه قال يا زهير أ ت ر ض ى أ ن تنعم ب ا ل أ ق و ا ت واللباس و أ خ و ا ل ك من بني هاشم يهلكون استفزاوا قال له أ م ا و إ ن ي أ ح ل ف بالله لو ان أ ب ابا الحتم أ الحسن كان هؤلاء أ خ و ا ل ه لما أ ج ا ب ك لما أ ج ب ت ه إ ل ي ه قال ويحك يا هاشم إ ن م ا أ ن ا فرد ابغني ثانيا قال أ ن ا معا قال ابغن ا ثالثا فذهبوا إ ل ى المطعم بن عدي والمطعم ابن عدي هو ابن ن و ف ل و ن و ف ل أ خ و هاشم ن و فلا ا م ن ه هاشم ومر علينا أ ن عبد المطلب نوفا قد غصبه ملك هاشم عبد المطلب ا بن هاشم ونوفا هاشم بن عبد ا ل م ن ا ك ونوفا بن عبد الملاك فالمطعم بن علي من س ل ا ل ة نوفا فقال له زهير وهشام بن عمرو قالا له خلنا الخمس دين ما أ س ث ر منهم إ ل ا هشام بن عمرو يوم فتح م ك ة النقد الصحيح هذا ا ل أ و ل زول يتكلم حتى أ ه ل ا ل س ي ر يقولون وكان هشام لبني هاشم واقلا ل النسب ا هشام عمر جمح ومن غيرهم من من المجتمع ب ي في مكة ل المطعل م م ه سفزوه علي بن قال و ا يا مطعم ايهلس بطنان ي من بني عبد المنف ا ماهو جد عبد المنف ا ط وعبد ا ل و المنف ا جاب هاشم و ه ا ش م ج ا ر عبد ا ل م ط ا ل و ق ا ل ل ي ه ل س بطنان ي من بني عبد المنف ا قال و ي ح ك م و ب غ ن ا رابعا فذهبوا الى ا ب ي ا ل ب و ك ت ر ي العاص بن ه ش ا م ا بن الحارث ا بن اسد ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصيب يجمعهم ع ل ر س ل م ن قصي ف أ خ ب ر و ه ف أ ج ا ب ه م ولكن طلبوا خامسا فذهبوا إ ل ى الخامس وكان ز م ع ة ابن الاسود ا بن أ س د ده من أ ه ل خ د ي ج ة خديجه خ د ي ج ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ا بن قصي فاجتمعوا عند حطم الهجوم منطقه م ك ة وصار ا المكاشن المحطم عند حطم الحجون ل ح حطم ط م عند و معلم هو, هو معلم عند حطم الحجون وتعاهدوا على نقبل الوثيقة وقال الزهير ل امه أخوانه عاتك من تعب بن مطلب قال أ ن ا أ ب د أ ك م فلبس حلته وتطيب وطاف ب ا ل ك ع ب ة وجاء لقريش ل وهم في أ ن ذ ي ت ه ا قال لهم لقد هلك و ن هاشم و أ ن ت م تنعمون بالطعام والشراب والله ما رضينا حين كتبت هذه ا ل و ث ي ق ة ولا أ ن ق ض ن ه ا فقام أبو جهل ق اليه والله كذبت والله لا تنقضها فقام ل كذبت إ المطعم بن عدي وقال له والله أ ن ت أ ك ذ ب والله لتنقضن ا وما رضينا ثم قال هشام مثال الكلام ثم قال أ ب و البختري مثال الكلام ثم قال زم عمه هذا الكلام فبهت أ ب و جهل وقال إ ن هذا الكلام أ ب ر م في غير هذا المكان الشده شو اتفقا لهم زم محله ا ل ا ز ل اتفقوا و ج و ه م ا ت ف ق و ا حتى فقاموا إ ل ى ا ل ص ح ي ف ة ينقضونها وهنا أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمه أ ن الله أ ب ص ل ب ا ل أ ر ض ا ل و ث ي ق ة و ا ل ص ع ي ف ة فجاءهم أ ب و طالب فقالوا لقد أ ج ا ب ك م أ ب و طالب ليسلمكم محمد و ل ت ر ت ا ح و فقال يا قوم أ ن ص ف ك م وتنصفونني إ ن ابن أ خ ي أ خ ب ر ن ي أ ن ا ل ص ح ي ف ة قد نقضت و أ ن ا ل أ ر ض قد أ ك ل ت ه ا ف إ ن صلت تركتمونا و ش أ ن ن ا و إ ن كذبت اكلتكم إ ي ا ه فقالوا أ ن ص ف ت ن ا فقاموا الى ا ل ص ح ي ف ة فوجدوا أ ن كلها قد نقضت وهنا اختلف أ ه ل السير بعضهم يقول أ ن الذي نقض من ا ل ص ح ي ف ة اسم الله فقط وبقي جورهم وهذا له وجه قوي كما قال ابن القيم في ا ل ز ا ت وبعضهم قال لا انما الذي نقض كل الجور وبقي فيها باسمك اللهم وكل هذا محتمل خرج بنو هاشم من الشعب و ل ك ن ه في غ ا ي ة من الانهاك والتعب والله يقول كويس؟ حاجة تعبنا أنا تعبتك. كده خليهم على ثلاث سنة. بس أشان、أحكي. الثلاثة لك خليهم على كده يفنق أحكي دي أنا تعبتك كويس؟ تخلي ناس. لو سنة دي. إنت جنبها نحن سنة حسى حسى بس ثم قال انا ومن لم ي خ ت ل ك المؤمنين ا ث ر عندهم ايمان د م ا دافع إ م ا حياء كريم و إ م ا ج ن ة لكن الكفار هذا يدل على أ ن المجتمع القبلي كان ضاربا بجذوره في م ك ة إ ل ى أ ب ع د الحدود ف هنا خرج بنو هاشم ه م في غ ا ي ة من التعب ولكن أ ب ا طالب كان أ ت ع ب بسنه كان متقدما في السن فخرج مريضا ومات بعد خروجه من ا ل ش ع ب ب س ت ة أ ش ه ر مات أ ب و طالب وهنا و ق ف ة موت أ ب و طالب آ ي ة من آ ي ا ت الله يكفي أ ن الله أ ن ز ل فيها ق ر آ ن يتلى في ق و ل ه تعالى إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء ورد ت الصحيح أ ن أ ب ا طالب لما كان في الموت والنزع جاءه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعنده رجلان أ ب و جهل وعبد الله بن أ ب ي أ م ي ة بن ا ل م غ ي ر ة أ ق م ن أ ب و زهير أ ق م ن زحيري بن منو ابن أ ب ي أ م ي ة بن ابن منو ابن ابن المغيره المخدومي أ م منو عاتك أ ب و طالب بن ر ش م خ ا ل و جلسا الى أ ب ي طالب و ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه عليه ويقول يا عم قل لا إ ل ه إ ل ا الله احاج لك بها عند الله فقال له الجلوس أ ت ر غ ب عن بله عبد المطلب و أ ص ل ا هذا المجتمع مجتمع ق ا ب ل إ ل ى أ ب ع د الحدود في آ خ ر ل ح ظ ة قال على م ل ة عبد المطلب وما فدخل على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من الهم والحزن ا ل س ي ء الكثير حتى قال لاستغترن لك ما لم انهى خرج وهو يقول أ ب و داود في ا ل س ن ة والترمذي ك ذ ل ك والنسائي و ص ح ا ب ا ل أ ل ب ا ن ي ب أ ن ع ل ي جاء إ ل ى اله وسلم فقال له إ ن أ ب ا ك الشيخ الضال قد مات فواره ولا تحدثن شيئا حتى ت أ ت ي ن ي فدفن أ ب و طالب وجاء علي إ ل ى النبي ما س ج ع ه النبي صلى الله عليه وسلم ع ش ا ن ه لا تتعلموا ق ي م ة الدين و ي ع ر ف أ ن للدين ق ي م ة و أ ن للدين ع ظ م ة شيء عجيب حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا و ل ي ق و ا الربان بعدما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم ف س أ ل و ه ق ا ل يا رسول الله عمك وكان يحوطك قال نالته شفاعتي ف إ ن ه في الضحضاح من النار وفي ر و ا ي ة ف إ ن النار إ ل ى كعبيه ولكن أ م دماغه تغلي منها م أو تغلي منها ف أ ب و طالب مات على مله عبد المطلب وكان هذا من الشرك هنا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد ب أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قيد الله له قيد الله له ابا ل ل له ه أ طالب لحمايته وفي هذا معنى من معاني التوحيد الجليل في ر ب و ب ي ة الله ملكا وتصريفا وتدبيرا أ ن العباده ليس ل م من ا ليس أ م ر ل لهم من ا ل أ م ر شيء و أ ن الله يعز دينه ولو ب ا ل ك ف ر ة أ ح ي ا ن ا يعني كما سوف نعرف من بعض المواقف ان ل م و ا ق ف أ بعض الكفار وقفوا مواقف ج ل ي ل ة م ش ر ف ة بعضهم أ س ل م وبعضهم مات على كفره كالمطعم ابن عدي وكهؤلاء الذين نقضوا ش ن و نقضوا ا ل ص ح ي ف ة عرفتم فبالتالي مات أ ب و طالب وفي هذا ح ك م ة ع ظ ي م ة أ ن يعاديه أ ب و ل ه د وهو كافر وهو أ م ه و أ ن ينصره أ ب و طالب وهو كافر وهو أ م ه و أ ن يسلم ب ق ي ة من عاش ح م ز ة والعباس رضي الله تعالى عنهما ثم نقف مع الفوائد ا ل م س ت ف ا د ة من هذا المقطع من ا ل س ي ر ة ا ل ن و و ي ة الفائدة الأولى شدة نووية ع د ا و ة المشركين لهذا الدين وهذا واضح جدا و أ ن العداء بين ا ل إ س ل ا م وبين خصومه ا ل م س ت ح ب ل وعداوه الاسلام يحاربونه ل أ ن ه م يعرفون ق و ة ت أ ث ي ر ه على الناس ولذلك يحاولون بشتى صنوف العداء ان يوقفوه يريدون ل ي ط ف ئ نور الله ب أ ف و ا ه ه الأمر الثاني استعمال سلاح المقاطعة ي ق د م و إ ن الكفار يستعملون هذا ا ل سلاح المقاطعة إلى ي و م ن ا هذا س ل ا ا ح ل م ق ا ط ع ة إ ل ى يومنا هذا مستمر يضيقون على بلاد المسلمين وعلى ديارهم أ و ل ا يعطونهم من القمح ومن ا ل أ ق و ا ت ثم ب ع د ذلك يتحكمون في ل ق ا ب ه م ف إ ن لم يسيروا ب ف ق سياساتهم منعوهم ا ل أ ق و ا ت و أ ث ر و ا عليهم ب ا ل أ ق و ا ت ثالثا في الابتلاء الذي أ ص ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت س ل ي ة للدعاه من بعده الذين ي و ا ج ه و ن صنوف العداء وصنوف التكذيب وصنوف ا ل أ ذ ى رابعا ا ل ا س ت ف ا د ة من أ ه ل ا ل م ر ؤ ا ت في كل وقت و إ ن كانوا كفارا وقد تمت ا ل ا س ت ف ا د ة من الكفار من أ ه ل ا ل م ر ؤ ا ت منهم في هذا المقطع في موضعين الموضع ا ل أ و ل في بنيهاتم كفارهم وقفوا وقوطعوا كرب ثلاث سنوات ووقفوا وهم على كفرهم استفاد نبينا وسلم منهم ومن حمايتهم ومن أ ب ي طالب واستفادته من أ ه ل ا ل م ر ؤ ا ت الخمس الذين ذكرناهم هشام بن عمرو بن ر ب ي ع ة وزهير بن أ ب ي أ م ي ه بن ا ل م غ ي ر ة المخزومي و ا ل م ط ع ب بن عدي ا بن ن و ف ل ا بن عبد مناف و ز م ع ة ا بن ا ل أ س و د ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي و أ ب و البختري ا ل ع ا ف ا بن هشام ا بن الحارث ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي ه ؤ ل استفاد ء ا ل خ م ة ا س النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منهم بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م من وفاه أ ب ي طالب توفيت خ د ي ج ة رضي الله عنه القول ب أ ن هذا العام عام ا ل ح ز ن لم يرد به نص إ ن م ا هو ا ل ص ن ب ا ط أهل اهل ل س ي يعني ا ذ ا ا ع الثياب م يسمى بعام ا ح ز ن على ذلك. لم يسمه ل ن ي عليه الشديد سلم بعمل الحزن لكن لا البلاء مات عامه أنه أنه أن شنو؟ شنو؟ كان شك كويس؟ و أ ر ا د الله لعمه أ ن يموت حتى لا يقال أ ي ض ا أ ن عمه هو الذي أ ب ل غ معه ا ل ر س ا ل ة حتى آ خ ر ه ا وماتت خ د ي ج ة زوجه وكذلك حصل الاضطهاد الشديد له واشتد البلاء عليه وهذه م ر ح ل ة أ ع ت ب ر ه ا أ ص ع ب م ر ح ل ة في ا ل س ي ر ة كلها من حيث البلاء و اشتداد ا ل أ ذ ى على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يعيش أ ذ ن في دواخله ب أ ن ه فقد زوجته هو ح ز ي م و فقد عمه و لكن الله عز و جل أ ر ا د أ ن ينصر الدين وحده كل م ر ة ت جيب م ر ة أ ب و طالب م ر ة فلان م ر ة فلان و يموت و يبقى الله جل و علا و ما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبل ه الرسول شيء عجيب هذه ا ل م ر ح ل ة خ ط ي ر ة جدا اختلف أ ه ل السير الذهبي يقول ب أ ن خ د ي ج ة توفيت بعد أ ب ي طالب ب ث ل ا ث ة أ ي ا م هو الراجع والواقبي يروي ب إ س ن ا د ضعيف أ ن خ د ي ج ة توفيت بعد أ ب ي طالب بشهر و خ م س ة أ ي ا م والصواب أ ب و طالب ب ا ل م ن ا س ب ة توفي في رمضان طالب في شنو؟ في رمضان من السنة العاشرة ل من النبوية بعد ة النبوية اي شنو ب ع الخروج من الشعب ب س ت ة اشهر و خ د ي ج ة بعد ث ل ا ث ة ايام وجاء بعد ذلك الاسراء وهذا دليل قوي على ان الاسراء لم يكن في رجل ابو ل ر ء لم يكن في رجل أبو طالب توفي في رمضان بالاتفاق خ د ي ج ة توفيت بعد ا ب و طالب بالاتفاق صح طيب خ د ي ج ة ماتت قبل فرض الصلوات رضي الله عنها ومتى فرضت ا ل ص ل ا ة في ا ل إ س ر ا ء والمعراج معناه متى كان ا ل إ س ر ا ء والمعراج إ م ا في شوال و إ م ا في ذي ا ل ق ا ع د ة و أ غ ل ب المحققين يقول أ ن ه كان في ذي ا ل ق ا ع د ة اذا كنت احب الناس ن يقولوا الاحتفالات من رجب إ ل ى ذي ا ل ح ج ة طبعا هذه م ش ك ل ة ذ ا ا ت ع ر ف في ناس ابو تلو الرجب دي ما في إ س ر ا ء والمعراج ك أ ن ه دي آ ي ة ولا حديثه قال شيخ ما هو كيف د ي من المسلمات المسلمات شنو؟ ا ل و ا ل مسلمات شنو يعني كذا ب قالوا ل مسلمات هل هي من المسلمات ما من المسلمات أ ض ع ف ا ل أ ق و ا ل أ ن ه ا ف ي رجب ولو قالوا أ ن ه ا ف ي رجب يعني أ ن أ ب ا طالب مات قبل ش ن و قبل ش ن و قبل رجب إلا بقبل يقم ش ن وماتت بسالمه ا ل خ د ي ج ة ولو أ خ ذ ن ا ب ر و ا ي ة الواقدي معناها أ ن خ د ي ج ة ماتت بعد أ ر ب ع ي ن ي و م من أ ب ي طالب معناها في ذي ا ل ق ا ع د ة وبعد ذلك لم ي أ ت ي ا ل إ س ر ا ء م ب ا ش ر ة خرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى الطائف والله اخواننا السيره دي يعني فعلا تدل على أ ن ا ل ن ب و ة ع ب ا ر ة عن تكاليف وابتلاءات ش د ي د ة أ ش د الناس بلاء من ا ل أ ن ب ي ا ء ف ع ل م في بلاء شديد كيف. خديجه طبعا ماتت ودفنت خ د ي ج ة دفنت عند ا ل ح د و م رضي الله عنها ا م ر أ ة لا مثيل لها في تاريخ ا ل إ س ل ا م في جانب النساء وهي من الكمل كما جاءت الصحيحين وقد قصصت لكم موقفها عند الوحي وكيف أ ن ه ا م ر ة لما تزوجته ما كانت تعلم أ ن ه نبي ولكنها كانت تحس ورضيت به هي التي خطبته رضي الله تعالى عنها وبعد سنين ط و ي ل ة خ م س ة عشر س ن ة جاء الوحي فطار الزوج نبيا و ا ل ز و ج ة أ م ا للمؤمنين والوحي يتنزل شوف يقول ل م السهيلي ا ي ق و ا ل س ه رحمه الله ومحب افضل ل د ي ب ق ع ة في م ك ة بعد البيت الحرام بيت خ د ي د ه مكه أ ف ض ل محله لماذا ل ك ث ر ة ما تنزل الوحي وجبريل على هذا البيت المبارك جبريل نزل كثير ا ل ق ر آ ن المكيده كله ب أي ق ر آ نزل مكّد ن في, في بيت خديجه عنها. ولذلك م ر ة جاء جبريل وخرجت خ د ي ج ة ت أ ت ي بادام و خ د ي ج ة ع ا ئ د ة ب ا ل إ د ا م في ح د ي ث ا ل ص ح ح ي ي ن بشرها جبريل على لسان النبي ببيت في ا ل ج ن ة من ق ص ر لا نصب فيه ولا صخر يخدموا يا أخي ستجيبوا دموا ما لاحظة لاحظة لاحظة بس, بس لها لا بيت في الجنة من ياخوت مجوّف قال السهيلي من قصد السبق ه ا من قصب في ا ل إ س ل ا م وفي ا ل ج ن ة لا سخط فيه ولا نصب ل أ ن ه ا لم تدخل على النبي لا صخب ولا نصب لا وكانت ع ا ئ ش ة تقول ما غرت على ا م ر أ ة كغيرتي من ق د ي د ة قال كان النبي ي ا ن ن ا بستغرب ي انت ا خ و ن ك عندك م ر ة عندك كم مره ما بتشكل م ر ة جدا م ا ل ث ا ن ي لسان ما ت عشان م م ل ك ك ل و د ا ل ما ط مش كده ن ت مزوج ي ع ن ي م ر ت ي في ن طبعا ا ده ل ح ل مشاكل يعني ه ممكن يقوم جارين حتى. لا ما تخافوا. في الحلم بس. مزوج مرتين جارين في قول قول لا تخافه حتى بس ما تشكلونه مره كده ا ل ل ا تشكلوا و ح د ة عشان تشتبه الرسول ي س ك ر خديجه وهي في ا ل آ خ ر ة المنطق بيقول ما يتكلم عنا خ ا ص ة إ ذ ا علم أ ن النساء يتضايقن ولم يكن يقصد ذ ي ق ه ن ولكن حبها كان يغلبه ولذلك في ا ل صح مسلم لما ضجرت ع ا ئ ش ة من خ د ي ج ة قال لها يا ع ا ئ ش ة إ ن ي رزقت حبها انتهى الكلام طب خ د ي ج ه ر رجل. د ك إ ن ي رزقت احبها م ر ة النبي سلم جالس سمع صوت ه ا ل ة اختي خ د ي ج ة فتغير حاجة يعني اخوانه ارتباط ا غير عادي هو في قاعد في البيت قاعد يقول و ع ا ي ش ة تسمع تقول ه ا ل ة إ ن ه ا ه ا ل ة قام ط و ا ل عليها فرشرها رداءه ن ك ي خ د ي ج ة خ د ي ج ة امراه لما جاءت حليمه ا ل س ع د ي ة إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مرضعته د ا ر ت ه بعد أ ن تقدمت به السن ولعل هذا قبل ا ل ن ب و ة بقليل يعني ع م رات ه سنة ع د مع خديجة ر أ خ د ي ج ة فواتس اب سلمه التغير ف س أ ل ت ه قال أ ر ي د أ ن أ ك ر م ه ا فاعطتها أ ر ب ع ي ن ر أ س ا من الغنم ل أ ن ه ا أ ر ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ك ر ا م ا ل إ ر ض ا ع ه ا وفي م ر ة لما تكلمت معه وقالت إ ن م ا هي عجوز حمراء ا ل ش د ق ي ن أبدلك الله خيرا منها غضب النبي حتى قالت ع ا ئ ش ة خشيت على نفسي الهلاك قالت وعاهدت الله في نفسي إ ن مرت هذه الغضبه لا أ ت ك ل م في خ د ي ج ة أ ب د ا قال بك ان دفع و واتعال علي وما أ ص ا ب ت ن ي م ص ي ب ة أ ن ا ا ا ن ي بعدما ظهر قال والله ما أ ب د ل ن ي الله خيرا منها صدقتني حين سددني الناس وواتتني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون سائر النساء أو أن أبا طالب توفي في رمضان بعد ثلاثة أيام وسلم ودلوا والسلام ولو توفي توفيت كما كانت رمضان قال الله عنها الصلاة طالب ثلاثة فقد حقيقي صلى عليه للنبي عليه بعد خديجة في خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال س و د ة بنت ز م ع ة في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة و س و د ة بنت ز م ع ة ليس ز م ع ة الذي نقض ا ل ص ح ي ف ة لا ز م ع ة الذي نقض ا ل ص ح ي ف ة هو ز م ع ة ابن ا ل أ س و د ا بن أ س د ده ابن عم خ د ي ج ة خديجه بنت خويلد بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن ق ص ي م هذا زمعة ابن حسل وكانت ه أهل ابنه و الأول و من من حشام عمر بني ابن ابن ابن غالب لؤي ربيعة م ؤ م ن ة و أ س ل م ت قديما و أ س ل م زوجها معها ويسمى زوجها بالسكران ا بن عمرو والسكران ا بن عمرو هو أ عمر خ و س ه ي ل ا بن عمرو واخو سليط ا بن عمرو جميعهم من بني لؤي بن ابن ابنك بن غالب طيب. هم من كنانه ولكن ليسوا من قريش وليسوا من شنوب من قريش من من فهاجروا الى الحبشه ورجعوا في منتصف السنه عاشره من البعثه فماتت سكران فاتمت عدتها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الزواج الثاني أ ي ض ا ا م ر أ ة م ت ق د م ة في السن س و د ة متقدمه في السن و خ د ي ة متقدمه في, شنو في السن وفي هذا العام عقد على ع ا ئ ش ة على أ ر ج ح اقوال أ ه ل العلم عقد على من على ع ا ئ ش ة وفي الصحيح أن الله الله صلى عليه وسلم قال ل ع ا ئ ش ة لقد أ ر ي ت ك في المنام مرتين في س ر ق ة من حريق سرقه معناها في هذا الحديث ي أ ت ي ن الملك ويقول هذا زوجك ف أ ك ش ف عنها ف إ ذ ا هي أ ن ت ف أ ق و ل إ ي ك هذا من عند الله يمضي في الصحيح, في الصحيح فتزوجها ي في الحديث الصحيح مسلم ما كلام ف أ ي ض ا ولم يبني د خ ل عليها ولم ي بها إ ل الا وين إ في ا ل م د ي ن ة في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة اشتد ا ل أ ذ ى بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شوف اشتد إخواننا يا الأذى تعنى حتى قال والله ما نالت مني قريش ما أكره إ ل اكره بعد موتي أبي طالب موتي الصحيح هذا هذا ل ا م ق ي ش ما مني نالت الا ا ا ما استفاع أحد أن يمد يده إلا بعد موت ي أ ب ي طالب كانوا باللسانة يجونه باللسان. و ب ا ل س خ ر ي ة والدعايات ا ل م غ ر ض ة و ا ل إ ع ل ا م المضاف لكن ما نالت يده منه م في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة خنقه عقبه بن أ ب ي معلق حتى جاء ا ب ك ر يجري ح د ي ث ه في البخاري يدفعه ويقول عنه أ ت ق ت ل و ن الرجل أ ن يقول ربي الله طيب سفي ه من سفهاء م ك ة يجد لسند في الطريق يحمل التراب ويضعه فوق راسه أ س ي خ ل مهما الناس ي ص ل و ا في الدين الان تزول بشده تراب بخطبه براسه هل يستحبوا بخطبه براسه فلا ب ي س ت ح ب ه مجرمين وعلمانيين وملحدين زود بيشتغل بهم في البلد يشتغل ما فوضع له التراب فجعلت ف ا ط م ة تبكي و ت ن ف ض التراب عن ر أ س ه يقول لا تبكي بنيتي ان الله مانع أ ب ا ك ي الله يمنعه ما بزل م الموقف ه الثالث سنة الجذور ما حصل إلا حصل سنة بعد ب أ ي ط م س ن ة سافر النذر بن الحارث إ ل ى اليهود وجاء ب أ س ئ ل ة ص ع ب ة و ش ا ق ة يريد أ ن يعجز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في السنة. السنة شديد لأن قريش القريش يفهمه في الأول قالوا قالوا يا يموت يموت قالوا قالوا قول قبل قبل مشحونة الأول افرغوا السنة لأن لا من أن أن عاشرة اشتد أباها أمر محمد قبل أن يموت قبل أن يموت أبا طالب. ف إ ن ه إ ذ ا مات ونلتم منه عيرتكم العرب وقالوا ما نالوا منه إ ل ا بعد أ ن مات عمه ش و فاستد م كيف ا ا ل أ ذ ى استدادا شديدا وجاء ب ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ع ر و ف ة السؤال عن الروح وعن رجل طواف بالارض وعن فتنه ذهبوا في الزمان الغابر فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ج ي ب ك م غدا ولم يقل إ ن شاء الله أ ر ا د الله عز وجل أ ن يعلم نبيه نهجا معينا في ا ل ح ي ا ة و أ ن يعلم الناس أ ن الوحي ليس بطوع الناس ولا وفق أ م ز ج ة البشر إ ن م ا هو من عند الله محكم فلما لم ت أ ت ا ل إ ج ا ب ة وجدت قريش ف ر ص ة وقالوا بطل سحر ا ب ي ك ب ش ة أ ب و ك ب ش ة هو م ن ه هو زوجه زوج ح ل ي م ة وبعد خمس ع ش ر ة يوم نزل الوحي يجيب على إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين و ي س أ ل و ن ك عن الروح في ا ل إ س ر ا ء وقد ح من أمري ربي وما أوتيتم من ربي العلم إلا ل ل ي ا و ق قصصت عليكم ا ل ق ص ة بعد أ ن مات أ ب و طالب أ ب و جهل جمع قريش قال ر يا قريش إ ن ي سوف أ ذ ه ب إ ل ى محمد غدا وهو ساجد و أ ض ر ب ه بحجر في ر أ س ه أ ط ل ع ر أ س ه إ م ا أ ن تسلموني لبني هاشم و إ م ا أ ن ت م ن ع و ن ي قالوا ن م ن ع ك يا أ ب ا شكرا فذهب غ ي ر أ ن ه ل م ا د ن ى من النبي ت ق ه ق ر إ ل ى الوراء و جاء ف ا ر فاهو يقول أ ن ه ر أ ى بينه و بين النبي خ ن د ق ا من نعم ل أ ن ه قال ل ف ا ط م ة إ ن الله م ا ن ع أ ب ا ك ع ن د ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام د ا ع ي ة من النوع الذي لا يياس خرج يلتمس أ ر ض ا جديده ومجتمعا جديدا ل ل د ع و ة فخرج من مكه ة بعض أ ل السيري هجرة بالمناسبة ولكنها هجرة ليست بهجرة ذات معالم يعني ما هجرة شنو؟ بمعالم واضحة لكنها الاضطهاض والكفر إلى فخرج إلى الطائف يعتبرها ذات ما واضحة ديار داعي يعني هجرة هجرة بهجرة هجرة خروج أخرى فخرج من شنو من أ ج ل أ ن يبلغ ا ل د ع و ة وهذا كان في شوال من ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة في شوال خرجنا ن س ل م إ ل ى الطائف طيب نتحدث عن مجتمع الطائف قليلا الطائف تسكنها ق ب ي ل ة ت ق ي ف وتقيف يرجعون في أ ص و ل ه م إ ل ى قيد عيلان قيس ومضر أ خ و ا ن قيس وشنو مضر خرج منه م منهم خرجت منه قريش وكنانه بما فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وقيس عيلان عيلان خرج منهم عبد الذين منهم عنتره الشاعر وسحبان وائل وعامر بن الضرب العدواني منهم عدوان ومنهم ت ق ي ف ومنهم بنو سعدي بن بكر ا ل يقول ن بنو بن أرضى بكر عليه سعدي وسلم شنو حليمه أ ن ا ل س ع د ي ة حليم السعدية ترجع إ ل ى قيس عيلان قيس عيلان ج ا ب رجل صعب جدا سماه هوازن سماه هوازن. وهؤلاء هم الذين قاتلوا النبي بعد فتح م ك ة في حنين كانوا من ق ي شنو؟ من قيس ي ع ل ا قلنا ن أن قبيلة هوادن هي ذ ه ا ل ق ب ل ة هي من قيس عيلان وغطفان من قيس عيلان وفزاره ايضا من قيس شنو؟ عيلان وقيس عيلان وقريش هم الذين وقعت بينهم حرب الفجار التي شهدها النبي السلام عليه لو تذكرون ومصح صحة ك ا ن ت بين ق ي س عيلا ن و ب ي ن م ن ق ر ي ش وكنا ن من, من ج ه ة ف ق ي س عيلا ن منهم ث ق ي ف و ث ق ي ف و ث ق ي ف ولد هوازن ث ق ي ف اسمه ا ل أ ص ل ي ق ث ي ا ب ن هوازن هوازن ع ن د ه م ج م و ع ة م ن اولاد ل أ هوازن ن ت و ل د م ن ه و لد م ن ه ق ي س عيلا ن طيب ق ي س ع ل ا ود م ن ه ا ب ن م ع د لا أ خ و مضر ا بن م ب ن ه بن معد والراجح أ ن معد كان مسلما يعني كان على, على دين من دين على جده وعلى دين أ ب ي ه اسماعيل فبالتالي هوازن منها ثقيف جاب ء ولد اسمه ق س ي وجاب بعضاك أ و ل ا د جاب منهم بني سعد بن بكر وهؤلاء كلهم ثقيف هذه من القبائل ا ل ش ر س ة والقبائل التي لها شرف سيد, تقيف سيد الطائف رجل يسمى عمرو بن عمير بن عقده بن عوف دا الذي نزل فيه قوله تعالى وقال لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم هو أ ح د عظيم القريتين اسم ه عمرو بن عمير بن عقده بن عوف ع م ر بن عمير دا عظيم ا ل ق ر ي ة ا ل أ و ل ى ليه الطائف وعظيم ا ل ق ر ي ة الثانيه منه الوليد ا بن المغيره دا عظيم شنو القريه الثانية نبعث أصوك الثانيه ل ع ا ا الوليد ومسعود يا ابن أبناءه عبد عمر عمري سلم ما لقي عمرا؟ لقي وحبيب أدنى القريتين عظيم فبالتالي هم ك ا ن و اشراف أ ثقيل عبداليل أسلم. اسلم وجاء في وفد ث ق ي ف بعد ف ت ت م ك ة دم ن ه عبداليل و أ خ و منه مسعود و أ خ و ت ي ن ه حبيب حبيب ده ما هو حبيب ا ل ث ق ة ا ل م ش ك ل ة حبيب ا بن م ن ه ا بن ع م ر ا بن م ن ه ابن ع م ي ر الثقفي صح طيب حبيبت جاب ولد اسمه مالك جاب ولد اسمه مالك حيكون مالك منو مالك ابن حبيب ابن ع م ر ابن ع م ي ر الثقفي دا اسمه اسمه بتعرفو اسمه ابو محجن الثقفي ابو محجن الثقفي الفارس المشهور اسمه مالك وابوه واحد من ا ل ث ل ا ث ة اللي مسجد ورسول الله الاول ابوه م ن ه حبيب هم ث ل ا ث ة ع ب د ي ا ل ي ل و م ن ه ومسعود م ن ه حبيب حبيب دجار ولا السماه مالك مالك د ب ي ق ف م ا بعد ا س م منه ه ا س ت ه ر بمن ب أ ب ي محجن الثقفي الوثب وثب البلغ والكر كر امنه كر أ ب ي محجن كان فارس وكذا ويشرب الخمر وكان ت و ب ة له بعد ذلك داء نساق ومعي فيه جلس الى ل هؤلاء الثلاثه وهذا فيه من ر ج ا ح ة العقل وكمال التذكير والنطق ما فيه ما مشى يتكلم مع أي يتكلم ذلك من صرف عيزو الناس、الكبارة. وهذا فيه دليل على أنهم يؤثرون ل ت وأقنعته أنك ا ل لي هذا م ا داي ا د لنهو نزيل ل ط ر ة ولكن المساكين. المساكين. يجب ان يكون ق ذ ا ل ن المساكين س ا لانه يجب ان يكون هذا المساكين لانه يجب ان يكون هذا المساكين لانه يجب ان يكون هذا المساكين لانه يجب ان يكون هذا المساكين لانه يجب ان يكون هذا ا ل م س ا ل ي ن لانه ي ج ل ان يكون هذا المساكين لانه يجب ا ل ل يكون هذا المساكين ا السؤال. قال له ومار ر ي ع ن ي ومار ز ق ث ي ب الكعبة إن كنت إن ن يطوف ومار ن انا ش ث ث ي ا الكعبة ب و ا ل ع ر ب ي ع ظ م و ن الكعبة جدا ب ا ل م ن ا س ب ة ر يطوف ومار ل يطوف و م ا ل ب يطوف ومار يطوف و م ا ب يطوف ومار يطوف ومار ي إن م س ع و د قال ليه والله لا أ ك ل م ك أ ب د ا إ ن كنت نبيك كما تزعق ف إ ن مكانك أ ع ظ م و أ خ ط ر من أ ن يكلمك مثلي و إ ن كنت كاذبا فلا أ ك ل م كاذبا وقال حبيب أ م ا وجد الله غيرك يرسلك قال له وكت ربا لا ي ر س ل بس إ ل ا أ ن ت بس الناس يعمل ي ا ن ي اخوانا الكلام ده والله ي و ج ا لك ل كنت تمسك كمدا ولو ا ل ل ه ق ا و ا لك ت م و ت ك مدن انت لا نبي لا ح ج ة لو ق ل ت م ا ت ق ولن ن ب ي طبعا ت ق و ل لها د ي ن اسمعوك ماذا يمكن اه انك لا تمكن يقولوا كده ان مشاهدة تتعلم ت ماذا يمكن ان ل لي ل تتعلم ماذا يمكن ان تتعلم اسمع الدين ده تكلمنا انت ن تكلمنا ت بديت ا ل نحن نعلم ن العلماء ا الكبار يا زوجت ما تكلمنا والله يا اخوانا الرد صعب لذلك شوف اشاكل و ث ل ا ل سنين دي بتكلم ع ن ا من س ن ة سبعه لحد س ن ة كم ع ش ر ة فيها ا ل م ق ا ط ع ة وفيها وقايه ع ظ ي م ة أ ش ب ق ح ع د د في تاريخ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ن ه يوم الطائف لا قال يوم أذر بالرغم من انه عانى بعد ذلك كثيرا لكن هذا كان وقعه على النفس شديد أ ل م شديد ل أ ن ه خرج من م ك ة يريد فيها متنفسا ومنفذا فصد هذا ا ل ص د فقام قال له ش ن و ن قال ف إ ن أ ب ي ت م فكتموا عني يا سلام قال له طيب أ ب ي ت م ما تكلموا زول خ س ي ة ش م ا ت ة قريش عليهم اخوان الشماته ا ليتغير هينا أ ل م يستعد لانه سلم ن ا ل ش م ا ت ة شنو ا ل أ ع د ا ء الشماته غير هينا وبعدين أ ع د ا ء في الدين ما في الدنيا أ ع د ا ء في الدين ا ل ش م ا ت ة ص ع ب ة فقالوا اختموا عني فلم يفعلوا ردوه ولم يختموا عنه حتى وقف سفهاءهم و أ غ ل ب ه السفهاء والصبيان يرمونه ب ا ل ح ج ا ر ة حتى أ ل ج ا و ه إ ل ى حائط ل أ ب ن ا ء ربيعه عتبه وشيبه فدخل الحائط وجلس في الحائط حائرا يفكر وقيل أن م اللهم ق ا ه ا ل إ ن ي أ ش ك و إ ل ي ك ضعف قوتي و ق ل ة حيلتي على اختلاف بين المحدثين في التصحيح والتضعيف وتواتر عند أ ه ل السير جميعا اللهم إ ن ي أ ش ك و إ ل ي ك ضعف قوتي و ق ل ة حيلتي وهواني على الناس يا أ ر ح م الراحمين أ ن ت رب المستضعفين إ ل ى من تكلني إ ل ى بعيد يتجهمني أ م إ ل ى عدو من لسه أ م ر ي إ ن لم يكن بك غضب علي فلا أ ب ا عافيتك أ و س ع لي من ذنوبي ا س أ ل ك بوليتك الذي أ س ر ق ت له الظلمات وصلح به أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة من أ ن ي ح ل ب ي غضبك أ و ينزل علي عذابك لك ا ل ع ذ ب ه حتى ترضى ولا حول ق و ة إ ل ا به هو جالس في هذه ا ل ح ي ر ة وهذا الحزن و ا ل أ ل م ه ا ج ة الرحم في نفوس أ ب ن ا ء ر ب ي ع ة عتبه و ش ي ب ة وهم أ ب ن ا ء عموم ل أ ن عبد الشمس أ خ و من أ خ و هاشم عبد الشمس أ خ و من أ خ و هاشم وهؤلاء أ ب ن ا ء ر ب ي ع ة و ر ب ي ع ة ابن من و ر ب ي ع ة ا بن أمية ا ب ن أ م ي ة ا ل أ ك ب ر و أ م ي ة ه بن بنس وعبد شمس ا بن عبد منافي بن ق ص ي ف أ ر س ل و ا عداه بشيء من العنب وجاء ع د ا س ووقف ع ن م فناوله فسمى النبي ربه وقال بسم الله فقال عداس أ ل س ت من أ ه ل هذه الديار قال منها بلى قال أ ه ل ه ا لا يقولون مثل الذي تقول قال ومن أ ي ن أ ن ت قال أ ن ا من ني نوى ني نوى بالقرب من الموصل في العراق قال بلد العبد الصالح يونس بن قال اتعرفه ل الصالح ع ب بن د يونس س م قال هو نبي و أ ن ا نبي فاركب عداس يقبله ويبكي و ك أ ن ر ح ل ة ا ل ص ا ئ ف بمشاقها ومتاعبها كانت ليؤمن عداس وذلك ل أ ن موازين الله تختلف عن مقاييس البشر وموازينه تتجه نحو المؤثرين من الخلق وموازين الله تختار وربك يخلق ما يشاء ويختار إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولا إلى ل و الى إ أ ج س ا م ك م ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم ك أ ن الله قاد النبي صلى الله عليه وسلم على ج د ا ل ة قدره من م ك ة إ ل ى الطائف ليسلم ع د ا ب وقال الناظم ينظم هذا في شكل ش ع ه يقول لما أ ك ب يبكي قال أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر ل أ خ ي ه أ ف س د علينا غلامنا ولما جاء قال له دينك أ ف ض ل من دينه يا ع د ا س قالوا ع د ا س ما الذي فعلت مع الغريب ا ل أ ج ن ب ي قبلت منه ا ل ر أ س وزدت تحت الركب قال يا قوم إ ن الرجل نبي قال له, شنو؟ الرجل في الأول قال له عداس خذ ع ن ا من بعض كرمتنا واعطه ي في حنان ذلك الرجل إ ن ا نرى الجوع يبدو من نواجذه فما تبلغ من زاد ولا أ ك ل إ ن ا ل م ر ؤ ة ه ت أ ب ى أ ن نجوعه و أ ن يقال غريب بيننا هذلا ب د الحافظ ف ع ا م ر ؤ ة ا ل بن حجر عد عداس من ا ل ص ح ا ب ة فترجم له في ا ل إ ص ا ب ة ترجع ا ل إ ص ا ب ة تلد عداس لمكتوب ا ل إ ص ا ب ة في, في تمييز ا ل ص ح ا ب ة عداس مترجم له في ا ل إ ص ا ب ة ولم يعرف الناس سيئا غير إ س ل ا م ه لكن ابن حجر أ و ر د له ق ص ة في ا ل إ ص ا ب ة ع ج ي ب ة تقول ب أ ن عداس حاول منع ع ث ب ة و س ي ب ة في غ ز و ة بدر أن ل ا يذهبا و ن ل ا يقاتلوا هذا الرجل ف أ ب و ا وقتلا في غ ز و ة بدر الكفار خرج النبي بعد ذلك وكان معه مولاه زيد رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ولم يستفق من الهم إ ل ا بقرن ا ل س ع ا ل ب أ و قرن المنازل واحد يلا اخواننا و ش فيها ا ا م بفرعين المسافة من مكة للطائف معبد في طريق من الآن تقريبا ماشي مكة كم ولم يستفق إلا بقرن السعالب فاق فجاءه من الله دعم معنوي الدعم المعنوي ا ل أ و ل في قرن ا ل ت ع ا ل ب جاءه جبريل ومعه ملك الجبال وهذا ليس و ه ب هذا في الصحيحين يامره ب أ ن ي أ م ر ملك الجبال بما يريد فلو سائل أ ط ب ق عليهم جبال م ك ة فقال عسى الله أ ن يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله ولا يشرك به شيئا إخوانا الكلام إنت لو تقوله بيتقوله الكلام إنت قلت له ده ل ك ي في هذا الموقف ا ل ط ي ق بلغ به مبلغ والحزن و ا ل أ ل م والهم والاذى بلغ به في هذه ا ل ل ح ظ ة قال هذه ا ل م ق و ل ة الدعم الثاني الذي جاءه المعنوي جاءه الجن الدعم المعنوي الثاني وهو بوادي نخلة في الوادي ليالي فأسلموا كان وهو ده نخلة ليصلي دعم معنى مكث فمر قوم من شنون شنون في ولما إ وإذ إ ذ صرفنا ي ك نفرا ن ل ل ج ن يستمعون ا قضي ر آ ن فلما ح ر ه قالوا أنصقوا فلما ض ولو الى إ قومهم منذرين قالوا يا قومنا إ ن ن ا سمعنا كتابا أ ن ز ل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا أ ج ي ب و ا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و ي ج ر ب ك م من عذاب أليم إلى ن ه اليم ي ة ا آ ا أواخر ا ا ت في أ صورة ل ح ق كان هذا دعما معنويا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ا د النبي أ ن يدخل م ك ة ولكن تحت اجاره تحت ح م ا ي ة ل أ ن ه خرج منها على أ ن لا يعود في زمن ق ر ي ب هذا كان تقديراته ف أ ر س ل إ ل ى ا ل أ خ ن ه بن شريط الزهري هو من أ خ و ا ل ه أ ه ل أ م ه من أهل أمه أهل فاعتذر وجبه ب أ ن ه حليف والحليف لا يجير كان محالف أ ق و ا م ف أ ر س ل إ ل ى سهيل بن عمرو ان اخمس بن شريق ما أ س ل م لكن سهيل ب شنو أ س ل م بعد شنو بعد فتح مكه وقتل شهيدا يوم اليرموك ف ا م ف س ه ي ل اعتذر ب أ ن بني عامر ل ا ج ر على بني ك ع ب كل ا ل ن الناس س ل من بني كعب ه وابني عامر بني عامر أ ب ع د من يعني ما قرشيين ل أ ن ه قلنا قريشهم أ ب ن ا ء من إ م ا أ ب ن ا ء النظر ي و إ م ا أ ب ن ا ء فهر على خلاف بين أ ه ل ي السير صح صح وهو بعد ف ه ر ف أ ر س ل إ ل ى المطعم بن ع ز ي ف أ ج ا ب ه عاش المطعم عمش لبس ي سلاحه و أ ل ب س أ ب ن ا ء ه وعبيده السلاح وقف خ ر ج إلى الكعبة و و أ م ا م قريش وقال إ ن ي قد أ ج ر ت محمدا المطعم عميق في م ك ة ل أ ن ه من بني نوفل ا بن عبد مناف ا بن ح ص ي وشجاع طبعا جبير أ س ل م جبير ورد بن ابنه ا بن ابن مطعم ا بن عدي و أ خ و ه المطعم عنده اخوه اسمه طعيمه بن ابنه ابن عدي المهم قال له أ ب و جهل أ ج ر ت ه أ م التبعته أ ج ر ت ه أ م التبعته قال أ ج ر ت ه قال قد أ ج ر ن ا من أ ج ر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر نبي ص ل ى الله عليه وسلم في أ و ل هجره إ ل ى ا ل م د ي ن ة و ف ي المطعم فقال حسان يا رسول الله لا اعطيناه قال لشنو ارثوه يعمل فيه سعر فقال حسان في رثاء المطعم ا ل عدي لو كان مجد يخلد اليوم و ا ح د ة من الناس في الناس الو شائف نجا مجده اليوم مطعما أ ج ر ت رسول الله منهم ف أ ص ب ح و ا عبيدك ما لبى مهل و أ ح ر م ه اجرت رسول الله ف أ ص ب ح عبيده ما لبى في بعض أ ه ل السير كتبها محل مهل و أ ح ر م فلو سئلت عنه معد ب أ ث ر ه ا عن المطعم وقحطان وباقي ب ق ي ة جرهم لقالوا هو الموفي بخفره جاره جاره و د م ت ه يوما إ ذ ا ما ت ذ م م وكان ا ل ن ب يكن سلم ي ه ذ ا ا لمطعم ا بن عدي وفاء قال يوم بدر لو كان المطعم ا بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا ي ق ص د ا ل أ س ر ى لعفوت ا عنه نكون بذلك قد انتهينا من آ خ ر ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة بقي فيها حدث ا ل إ س ر ا ئ ي والمعراج و ب د ا ي ة نقل ا ل د ع و ة إ ل ى الوفود في مواسم الحج ليحصل تدبير الله عز وجل بانتقال ا ل د ع و ة من م ك ة إ ل ى المدينه ة إلى ذلك الملحين ل أستودعكم ا الذي لا تضيع ودايعه مبارك الله تضيع فيكم